شهرًا إذا قال اجرتك داري هذه شهرا بكذا من يصحن يخذ فيها رهن لقال ااجرك دارا بجوار الحرم لمدة شهر مثلا من تاريخ كذا إلى كذا يقول عطني رهن لأن الرهن نستفيد منه جاء المستاجر ما وجد عنده دار يعجلها يستاجر بهذا الرهن نعم يباع الرهن ويستاجر به نعم وكياس هذا انه لا يصح الرهن بالاعيان المضمونه ويبطل العقد بتلفها تلف المنفعة المعينة يبطل العقد تلف المنفعة غير المحددة ما يبطل العقد يقول انا ساجر منك دار في مكة ما يهمني هنا ولا هنا ولا هنا المهم دار في مكه بصفتها بجوار الحرم من هذه العماره وهذه العمارة واي مكان مثلا فيمكن ان يستفاد من الراهن باستئجار الدار الموصوفه ولا يمكن الاستيفاء استيفاء الراهن باستئجار الدار المعينه التي تلفت لانها تلفت مسبق العقد وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المغص المغمونة كالغصب والعارية والمقبوض على وجه السوم هذه أعيان مغمونة والمغمون لا يصح فيها الرهن لأن الرهن يستفاد منه في ان يشترى به ما كان في الذمة او ويسدد به ما كان في الذمه بخلاف هذه الاشياء كالمقصود والعارية والمقبوض على وجه السوم المقصود شخص غصب شيء أما من شخص آخر غصبه ثم إن الغاصب ندم وقال أنا غصبت منك السيارة الفلانية مثلا وأنا الآن نادم على غصبي واستغفر الله واتوب اليه وساردها عليك هي الان غائبه لكن تعود السياره ان شاء الله غدا او بعد غد واسلمك اياها هل يجوز لصاحب السياره ان يقول للغاصب اعطني رهن بالسياره لا لان هذه المعاده سيارة معينة سيارة معينة ترد بعينها ترد بعينها فلا يؤخذ بها رهن وكذلك العارية ترد بعينها يقول انا اعيرك مثلا هذه القطيفة اعيرك هذه القطيفة لكن اريد منك رهن نقول لا يا أخي ما يطلب رهن بالعارية لأن العارية هذه مضمونة والعارية هي نفسها ترد بعينها فإذا أخذ بها رهن مثلا ما منه ليس اللازم قطيفة أي قطيفة وإنما اللازم هذه القطيفة بعينها ترد فتلفت فلا يستفاد حينئذ من الرهن لانها لا يحذرها ومثلها المقبوض على وجه السوم مقبوض على وجه السوم هذا غير المقبوض بعد البيع مقبوض على وجه السوم مثلا شخص اشترى بعيرا بألف ريال وقال أخذه على وجه العقد على وجه البيع من الذي استقر في ذمة القابل قيمته استقرت القيمة ألف ريال لكنه قبض هذا على وجه السوم لا على وجه البيع قال انا اقبض هذا اريه ابي تقارب في القيمه ولم يلتزم ولم يجري على العقد قال اصبر اخشى اني اشتري هذا البعير او هذه السياره فلا تعجب والدي او لا تعجب ابني انا اقدرها منك الان اريها والدي او اريها ابني اذا اعجبته اتيت اليك واجري العقد في هذه الحال ما يصح ان يؤخذ عليها رهن لانها مقبوضه لا على ان قيمتها في الذمه وانما على انها بمنزله العاريه لا بد ان ترد بعينها ثم إذا ردت اجري العقد بينهم إن شاء فقيمتها ليست ثابتة في الذمه وإنما هي ترد بعينها هذا المقبوض على وجه السوء وإن جعله بقيمتها كان رهنا بما لم يجب ولا يعلم أن ماله ما الى إلى الوجوب وقال القاضي قياس المذهب صحه الرهن بها لصحه الكفاله بها ويقول القاضي ابو يعلى القياس انه يصح ويقول ابي يعلى رحمه الله وجيه يقول كما انه يصح بها الكفاله انا مثلا أعطيت السياره ليريها والده او يريها ابنه اقول يا اخي احضر لي كثير يكفل انك ترجع لي السياره ألا يصح هذا يصح له وجه فكذلك اقول له اعطني رهن على انك ترجع لي السياره اخشى ان تأخذ السيارة وتروح اعطني رهن بمثابة الضمان لي والتوثيق لي من فهذا له وجه من النظر في المقبوض على وجه السوم والعاريه والمغصوب يصح فيه الرهن لانه يصح فيه الكفاله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل ما الفرق بين العربون والرهن بينهما فرق العربون دفع على اساس انه جزء من القيمة فهو جزء من القيمة باع عليه السياره مثلا بعشرة الاف ريال قال اعطني عربون عشان نعرف ان البيع لزم فيعطيه ألف فمن حق الرجل هذا ان يتصرف في الالف لانه جزء من قيمه سيارته هذا عربون باع عليه السياره بعشرة آلاف ريال قال اعطني رهن فاعطاه رهن هل يجوز لبايع السياره ان يتصرف في الرهن لا الرهن لصاحبه وانما هو كتوثيق للقيمة قال له مثلا اعطيك رهن هذه الارض هذه الارض رهن بقيمة السيارة عشرة الاف ريال هل يجوز لمن قبض الارض رهنا ان يذهب ويبيعها على طول وياخذ منها قيمة السي السيارة لا وانما هذه الارض كرهن توثيق فقط وان هي لصاحبها واذا عجز عن السداد فالحاكم يأمر من يبيعها ويسدد يقول ذكرتم في درس سابق عدم جواز التزام الشخص بعباده معينه كالصلاه بين المغرب والعشاء فكيف نوفق بين هذا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله ادومه اولا ما يصح ان نقول نوفق بين قول شخص كائنا من كان وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قول الشخص أي كان إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيضرب به عرض الحايط يعني التوفيق والجمع بين حديثين أو بين آية وحديث اما ان نقول كيفه نوفق بين قولك وقول الرسول لا هذا ما يليق قول لي او قول اي شخص اذا خالف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب به عرض الحائط ولا ينتفط له ولا ننظر نجمع بينهما او لا لا لكن نقول مثلا كيف توجه قولك نحو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ادومه وإن قل نعم هذا يستحب للإنسان إذا وفق لأداء راتبة المغرب أن يداوم على هذا باستمرار من يتركها بعض الأيام إذا وفق لصلاة الضحى أن يداوم عليها باستمرار استحبابا لا يتوبة لكن أفضل ان واظب عليها إذا وفق لصلاة الوتر نقول واظب عليها يقول مثلا أزيد وأنقص نقول الأكل جائز لكن الأفضل أن تواضب على ركعات النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدرت على هذا أحب العمل إلى الله أدومه يعني يستحب للإنسان إذا وفق لعمل صالح أن يواظب عليه هذه ناحية أما قولي مثلا أي عبادة معينة مثلا إن الإنسان يوجب على نفسه شيء ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل له وقت محدد يقول مثلا قراءة الفاتحة اليست قربه نقول نعم قراءة الفاتحة قربه وطاعة لله وعباده وهي أفضل سورة في القرآن وما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها لكن واحد من المسلمين قال اذا صار بيني وبين باب الحرم عشرة امتار اقف واقرع الفاتحة ثم ادخل نقول لا يا اخي ابتدعت هذه بدعة اخر يقول مثلا انا انظر الساعة اذا صارت الساعة مثلا واحدة بالتوقيت الغروبي بعد أذان المغرب بساعة باللب أقوم وأصلي ركعتين ركعتين كل يوم على هذا نقول لا يا أخي تحديدك هذا الوقت بهذه الساعة والدقيقة هذا ابتداع في الدين صلها بعد المغرب مباشرة راتبة المغرب صلها بعد أذان العشاء مثلا صلها مثلا متى ما تيسر لك بعد المغرب مثلا تصلي بعد المغرب مثلا بنصف ساعة بعد المغرب بساعه الأربع بعد المغرب بساعه لا تحدد ساعة أو دقيقة مثلا هذا التوقيت الذي وقته الإنسان ويرتبه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء بالتحديد نقول له ابتدعت ابتدعت ما يجوز لك مثلا شخص معه جماعة يقول يا اخواني اذكر الله فنقول احسنت ذكرت الغافلين نذكر الله جل وعلا لا اله الا الله اخر يقول هذا اذا حملت الجنازة مثلا من باب الحرم حتى يصل المقبرة يقول وحد الله وحد الله وحد الله يقول لا يا أخي هذه بدعه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ففرق بين تحديد عبادة بزمن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين تحديد عباده بزمن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا على العين والراس مثل ما ضربت مثال في قراءه الفاتحه مثلا عندما بالحرم كل واحد عنده بصيره بالدين لو شاف هذا الرجل اذا وافق اذا بقي على عشره تار من باب الحرم وقف كانه اموت ولا يتحرك حتى يقرأ الفاتحه ما نقول له هذا مبتدع؟ هذه بدعة ما ورد يا اخي هذا الشغل هذا العمل ما ورد يقول تقولون شيء في قراءه الفاتحه نقول لا على العين والرأس لكن انت جعلتها بشكل محدد ووقت محدد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انت اقرأ الفاتحه اذا خرجت من منزلك حتى تسلمها في مانع اقرأ الفاتحه باستمرار اقرأ الفاتح بالمطاف اقرا الفاتحه وان جالس في الحرم على العين والراس لكن لا تحدد وقت محدد لا تتقدم عنه ولا تتاخر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا مثلا هذا القصد فيه ان العباده ما يجوز للإنسان يحدد شيئا لا زياده ولا نقص لا تقدم ولا تاخر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة؟ خاص بخروج الامام ام فقط وقت, وقت التحام الصفوف، وما حكم من يتخطى الركاب لكي يجمع المساحف او يسقي الطوم تخطي الرقاب يوم الجمعة ما يجوز مطلقا الا في حاله اذا كان فيه فضى في الامام وصف الرجال دونها فلا بأس أن تتخطى رقابهم لأنهم هم الذين تسببوا في هذا صفوا وتركوا الفرجة التي أمامهم لكن إذا كانت الصفو منتظمة فلا يجوز لك أن تتخطى ثم تصل إلى الصف الأول أو الثاني وتقول افسحوا لي من أنت يا أخي نفسح لك تؤذي الناس بالمرور على رقابهم ثم في النهايه تضيق عليهم وتقول افسحوا لي لا اما اذا كان فيه مكان في الصفوف الاول والناس صفوا دونها فتخطى رقابهم ولا تبالي لانهم تركوا المكان وما حكم من يتخطى الرقاب لكي يجمع المصاحف أو يسقي القوم لا كل هذا ما يجوز يا أخي لأنك لست معمور بهذا أما السقي فليس فيها هلاك إن شاء الله ولا ما واللي يحتاج إلى الماء يقومه بنفسه نفسه يشرب ولا تتخطى الرقاب وتؤذي المصلين وتؤذي مثلا التالين لا لا تتخطى الرقاب تخطى الرقاب محرم على المحرم من أجل أن تحسن في سقي شخص لا هو إن احتاج إلى الماء يقوم وأنت لا تتخاطر وكذلك دمع المصاحف ما ينبغي مثل هذا يقول ذكرتم أن الزواج أمر بالاحكام الخمسة نرجو التكرم والتفضل بضرب امثله لكل حالة هذه سنمر عليها إن شاء الله في كتاب النكاح وهو فعلا يمر بالأحكام الخمسة وسنجدها إن شاء الله نذكر منها على سبيل الوجوب مثلا شخص قادر على الزواج بالنفقه والمال ويخشى على نفسه الوقوع في المحرم عينه تنظر يمين وشمال ويحاول ان يفعل وتزن العين والفرج يصدق ذلك او يكذبه نقول يتعين عليك ان تتزوج انت قادر وتخاف على نفسك ونحن نخاف عليك من الوقوع في المحرم فيجب ان تتزوج اذا كان غير قادر مثلا فلا يجب عليه لأنه ما غير قادر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوجها إنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوب فإنه له لهوجة يخفف حده الشهوة عنده في الصلاه قبل دخول الخطيب بعشر دقائق لا حرج في هذا ما لم يكن الوقت وقت نهي وقال بعض العلماء ان يوم الجمعه ليس فيه وقت نهي لان اوقات النهي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها قد الرمح ومن صلاة العصر الى اسفرار الشمس عن للغروب ومن ابتدائها للغروب حتى يكمل غيابها وحين تقف الشمس في وسط السماء وهذا وقت قليل جدا وقف الاستواء يعني يكون الشمس في وسط السماء مستقره لا الى الغروب المغرب ولا الى المشرق هذا قليل جدا وهو وقت من اوقات النهي وكانوا في الجاهليه يتحرون هذا فنهينا عن تحري الصلاه عند طلوعها وعند غروبها وعند استقرارها في وسط السماء وبعض العلماء يرى ان يوم الجمعه ليس فيه وقت نهي انه يصلى فيه باستمرار فلا حرج مثلا للانسان مثلا متى ما طرى عليه وهو جالس في المسجد ان يقوم ويصلي ركعتين يقول انقطعت عن الدراسة في الجامعة وسجل في حسابي مكافأة وانا لم احضر وصرفت هذه المكافأة لحاجتي اليها واقول اذا كانت المكافأة هذه لحضور الدراسة فيجب ان تستأذن في هذا من يملك العذن هل تباح لك ام لا اما اذا كانت تعطى لكل مسجل في الدراسه سواء حضر او لم يحضر فانت مسجل يقول هل يجب على من يطوف بالبيت استلام الحجر الاسود او الاشاره اليه بعد تمام الشوط السابع اولا نعرف ان لا يجب لا قبل ولا بعد لا الشوط الاول ولا الثاني. من حيث الوجوب ما يجب لكن نقول هل يستحب نعم نقول يستحب واذا تيسر ذلك اذا تيسر استلام الحجر الاسود او الاشاره اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كلما حاذ الحجر الاسود قبله او اشار اليه فأنت حاذيته أشر اليه في الأول والأخير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين